ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون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 فأم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضتي يحبرون وأما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 من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يكون البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 ولهم من في السماوات والأرض كل له قانتون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان